إخوة الإيمان ولقد رأينا بالأمس ما حدث من فئة ضالة ومضللة بغت واعتدت بما يتنافى مع كل المعاني التي أتى بها رسول الإنسانية ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم أيصبح الخير شرا من تخادلنا؟ ونغتدي نهبة الغربان والرخم فاستجمعوا أمركم فالله وحدكم والمكر فرقكم في حومة الجسم وشرع أحمد بالقرآن هذبكم وجد في أمركم بالحب والسلام أما الآن إخوة الإيمان سنعيش مع هذه الكلمة التي يلقيها علينا فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الباقي فلا يزول الدائم فلا يتغير سبحانه سبحانه خلق الكون بقدرته ودبر الأمر بحكمته سبحانه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه آناء الليل وأتراف النهار وأصلي وأسلم على خير نبي وخير رسول الذي خاطبه ربه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها الإخوة الكرام بالأمس بكت الأعيون دما بدلا من الدموع حجنت القلوب واتربت الأفئدة وأصبح الناس في حزن عميق لما سمعوا عن هذا الحادث الجلل الذي روع الشعب المصري بل هز كل قلب رحيم بكت القلوب وتألمت النفوس شبابنا يقتل دماؤه تنزف أجساده تمزق من غير رحمة ولا شفقة من فئة لا تعرف معنى للإنسانية ولا معنى للرحمة ولا معنى للعزة والكرامة فأمثال هؤلاء غضب الله عليهم لأنهم سفك الدماء لأنهم قتلوا شبابنا الواعي المستنير قتلوا كثيرا من أبناء مصر هذه التي هذا الذي حدث بالأمس القريب يذكرنا بما حدث في العام الماضي في موقعة الجمل يوم أن دكة النفوس دك يوم أن قتل الشباب والرجال وجرح الكثير والكثير ويأتي اليوم ليذكروننا جميعا بما حدث في العام الماضي بما يسمى موقعة الكورة موقعة الكورة هذا شيء مؤلم يا أخوانا الإسلام لا يعرف القصوة ولا يرضى بسفك الدماء أبدا الإسلام له من اسمه نصيب سلم وسلام وأمان لكن النفس البشرية لها حرمتها ولها مكانتها بل إن الله عز وجل رفع شأن الذين يحافزون على الدماء يحافزون على الأنفس فرأينا الله عز وجل يقول ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا يا شعب نص ما هذا الذي حدث لا يوجد طفل ولا امراه ولا شيخ كبير إلا ويبكي بقلبه قبل عيني حزنا على ما لحق بشعب مصر ابناء مصر ابناء طيبون مهزبون مؤدبون ولكن اذا باع الانسان ضميره للشيطان واصبح دوا للانسان وقد اعلن الحرب على الواحد الديان فاننا نقول يا امة الاسلام يا ابناء مصر يا أبناء الوطن العزيز صبرا فنصر الله آت وفرج الله قريب ومهما حدث فإن شعب مصر سوف يتقدم إلى الأمام رغم أنف الجميع سوف يبني دولته سوف يحقق الأمل المنشود وقد رأينا في صباح هذا اليوم أعضاء البرلمان وهم يتكلمون في شجاعة وحردية بعد أن كانت أفواههم مكتممة ومن تجرأ منهم على النطق بكلمة كان الأمر على الفور يصدر أخرجوه من الميدان أخرجوه من البرلمان أخرجوه من المكان. فلا وجود له بيننا لماذا؟ لأن الفرق شاسع بين طاغ وبين عامل لله عز وجل الطغاة عاشوا ما عاشوا وفعلوا ما فعلوا ولكن كانت النتيجة أن الله عز وجل جعلهم آية وعبرة وهم الآن ونحن لا نستطيع أن نتكلم لأن القانون هو الذي سيحكم فيهم وأعضاء البرلمان هم الذين سيقولون كلمتهم فلا دخل لنا بمثل هذا يا أمة الإسلام يا أبناء مس ولكن تأملوا موقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما رأى إنسانا يمزح مع أخيه وغضب الرجل وحجن على فقد عليه الرجل يمزح وقام بإخفاء النعلين فلما بحث الرجل عنهما لم يجد النعلين فحزن فنظر الرسول الكريم نظر الرؤوف الرحيم إلى هذا الرجل ثم نزل الصحابة وقال أيها الناس من منكم روع الرجل؟ فقال صديقه أنا يا رسول الله كنت أفعل ذلك لأمزح معه. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من روع إنسانا في الدنيا أدخل الله الفزع والرعب على قلبه يوم القيامة كان المزاح الذي يؤدي إلى فزع يترتب عليه الفزع يوم القيامة فما بالن بمن يقتلون ويسفكون الدماء بعجت إيه بعجت الرياضة هذه ليست رياضة انظروا للرياضة التي وضعوا سفها سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان رسوله يسابق السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي التي قالت لما كنت شاب سابقت رسول الله فسبقت وبعد أن كسر اللحم علي تقدم بها السن وامتلأت تقول سابقته فسبقني فقال لي يا عائشة هذه بتلك والآثار كثيرة متعددة ما معنى الروح الرياضية أما تعامل بآذب واحترام وحسن خلق لا مرفزة ولا عصبية لا جباب ولا شفائم لكن هذا الذي حدث بالامس لا يمكن ان تكون رياضة ابدا فان كان البعض يسميها رياضة فبيشت تلك الرياضة وبيشت على لاعبيها بيش لاعبوها لماذا لان الرياضة تعلم معنى حسن الخلق الادف في التعامل مع الاخرين فما بالنا وقد سمعنا بما سمعنا لا أيها السادة هذه أفعال إن دلت على شيء فإنما تدل على أن المفسدين ما زالوا يعيشون الفساد في بلادنا ومنذ قديم نادينا طهروا وطننا بعد الثورة من أتباع النظام الفاسد من الفنول ممن كانت عينتهم الحكومات السابقة وكانوا أعضاء في لجنة السياسات ما زالوا الآن يجلسون على كراسيهم ويحكمون بالماضي لأنهم لا يريدون فلاحا ولا نجاحا لمجتمعنا وإنما ينافقون ويجاملون ولكننا نقول فلنتق الله جميعا والنعمل جميعا على كلمة سواء أن نطهر جميع المؤسسات من الفلول ومن ولاهم النظام السابق ولنأتي بشباب أو بدماء جديدة تحكم بلادنا بعد الثورة ليعرف الناس الفرق الشاتع قبل الثورة وبين بعد الثورة إنما نريد شبابا واعيا نريد إنسانا وطنيا لا يعمل لنفسه فقط بل يعمل نفسه ولغيره أيضا سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه مال كثير من أحد الولاة فأرسل إليه وقال له يا هذا أنفق هذا المال على من عندك وإذا بالوالي وإذا بالوالي يرسل إليه يا أمير المؤمنين لقد وجدت لكل واحد عندنا بيتا يسكنه فارسله وقال أيها الوالي لا لكل واحد من المسلمين من بيت يسكنه ومن خادم يخدمه ومن زوجة تعفه ومن دابة يركبها وإلا فقط عضعنا أمة الإسلام والمسلمين لماذا قال ذلك سيد عمر؟ ليحقق الأمن والأمان لأبناء الوطن جميعا لأنه لا يريد اعتداء ولا يريد عدوانا لأن حرمة الدماء لها مكانتها في الإسلام فالديد الإسلامية أمة البل إن جميع الشرائع تنهى عن الإفساد في الأرض لأن دم الإنسان أعز محرومة عند الله من الكعبة، وهذا ليس من قولي إنما هو من قول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيفنا يسمع كيف يسمح الضمير لهؤلاء أن يفعلوا ما فعلوا؟ شباب ذهب لقضاء وقت لترويح القلوب وليجلس فرحا سعيدا مسرورا في وقت. حصل فيه على الأجازة في نصف العام وذهبوا إلى هناك ولكنهم يا ليتهم ما ذهبوا ذهبوا على أرجلهم ثم عادوا محمولين والدم ينزف من أجسادهم إلى متى سيظل هذا يا أمة الإسلام يا أبنى مصر الكرام أما آن لنا أن نتحد وأن نتعاون وأن نكون على قلب رجل واحد فالله عز وجل هو الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حزرنا من التنازع فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا نعم يا ابن أمس كم من صغير بكى وكم من كبير تتألم وكم من امرأة باتت ارملة او حزنت على ولدها ونحن جميعا لا نجد في انفسنا الا ان نقدم العزاء لهؤلاء الذين راحوا ضحية الفوضى والفتاة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 وأن نحقق القصاص على الفور عن طريق الجهات المختصة والله عز وجل سائل كل مسؤول يتهاون في حق هذا البلد لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظا ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته اللهم ارحم شهداءنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم ملهم آلهم الصبر والسلوان اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين اللهم احفظ بلادنا من كل سوء احفظ بلادنا من كيد المعتدين خذ بأيدينا يا ربنا إلى طريق الفلاح والنجاح يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم